حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أذراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليار وثمانية أيام حسوما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 والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أهت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه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 إنه لقول رَسُولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل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 وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ